أَلَمْ تَرَ جِئْتُون سِلَاتٍ أَغْرِي لِأَلْمَلأِ غَرَّ جَمَأَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ الْمَانَ نَبِيّ عَقُوبَ الرَّاتَيَن مِنْ بَعْدِ مُوسَى أَرْجَنَ بِمُوسَى بِرَادُءِ سِينَاءَ إِسَانِينَ هُبَنَّي يَا مُحَمَّد إِذْ قَالُوا لِنَبِيّ لَهُمْ وَإِذ ابعث لنا ملكا نوف أجي يوكن نوف نعبي ملكا نقاتل في سبيل الله موتى يسود قرار ربي كيستل للووجر أنين قد تكينا ولدت نو قبي يوأرك النجار إساد ابنه يسقف النموتى نو قديتي أجاورانا ندول الله جر أنين قال نبي إنسانين جد شمويل هل عصيتم ان كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا يَا جَرَنَا سِلْوَايْسَيْتَنِي إِذَيْنِ قُيُّوا إِذْنِ الرَّتْلِ لِلْوَاجِبَتِهْ أَلَّا تُقَاتِلُوا لُولُدُبُ وَيُفْسَيْتَنِي جَرَن وَيْلُ لُدِّ دَنِي يَقَسِيچُ قَالُوا نِجَرَن وَمَالَنَا لَنَا مَالْتُنُ لَا نُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَكَرَر وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا حالاً دافئ جلته النبىَّ ويعسنيني يجرن نما جالوت جد مطيوٌ جند إساني في خناف جندك هنا نبى جالوت جد مخونى مالى في اللّلء جراني إتهاس فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ رَبِّكَ نَنَمَّاك جَدُّ وَإِذَا إِسَانِرَطْتِ دِرْقَمَتَ هِلُولِي تَوَلَّوْا غَرغَلَن لُيْنَتَ يَنِي إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ نَمَ إِسَانِرَطِقُوتَ هِمَلِ سُنِي وَرَ النَّبِي طَالُوتِ يُوَجِّن يُوكَامُوتِ طَالُوتِ يُوَجِّن لَجَدَبْرِئُدُ إِرَّانْدُغِن أكمَ سِينَان نُدُفُو هِيدُن وَاللَّهُ عَلِيمٌ قالت إساني فقال شجرة دوب ربي الآن كلاتين بيجي أكربي نما موتته أممتك نال لولو إساف بوزو ربي الآن تالوت نما جلأمو إساف إرجع نبي سني ما يجنا دوب ربي وقال لهم نبيهم نبي إساني شمويل سنجر إن توتان. إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا ربنا لا نطالو تموت يقول أي سنيف أرجع جرا قالوا أننا يكون له الملك علينا سلك موت من الرت أرجتها ونحن أحق بالملك منه حالنا تيم موت ما حقك تقبلون جرنجكوا نتدري اللي ما ما لي نماعكم يوجدان ولم يؤت سعه من المال ان كنني هرو باءهين قبوا يدان ونثام موتما اساددنيف كنا في جچو طالوتين كنني ور موتمر دران تور الليميدي ور نبي ما ر دران تور الليميدي ور غغا دوغراي اسن اصل نساني كانافاكم إثني غوستي ولم يتسعت من المال من من جنان قال النبي إساني نجدي إن الله استفاه عليكم ربي تيسنرتي <تصفح> إسفلتة <تصفح> جدان وَذَادَهُ بَصْتَةٌ فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ دُبِّينُهُ رِيمَتِي رَبِّنُ لَانِ إِسَادَ بَلِ بَصْتَةٌ بَلْ إِنَّ فِي الْعِلْمِ والجسم سَتِقْجِيلَ وَبِكَ وَالْجِسْمِ كَامِنٍ إِسَادَ لَهُ جُدَّاراً جَدَّينِ اتْتِهِمِهِ دُبِّينَ دُبِّيهِ رَوَتِيمِتِ دُبِّي بِقُمْسَهِ مَلِينَ يؤتي ملقه من يشاء ربي موتما فيه أبا فيه كنا كناف تألوتي موتما كنه والربي كنه نمند أوروهن جروجدان والله واسع عليم ربنا الآن رحمة نسابا لا لا عليم بيقا لأنه موتما حقودة كناف تألوتي في كنه ربي وقال لهم نبيهم نبيين إسانين جدين موتو مَا مَوْتُ عِيسَى رَطِّ رَغَانُوهُ إِلَى جَنَّانَيْنِ نَبِيِّينِ عِيسَانِي جَدَّنَ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ مَوْتُ عِيسَى رَطِّ رَغَانْ أَيَّاتِكُمْ أي التَّابُوتُ تَابُونِ صَنْدُوقُنِ إِسْنِتِذُهُ فُدَا فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ صَنْدُوقًا سَنكِسَا وَنِّي إِسِنْ قَبَّنَ يَسُوعَ كَإِسْنِي دُهُو طابت <تصفيق> سكنه <متحدث> مال تجيره صوره ام بيوتها تجيره كربن الانيبوزه صوره اتش كنسكه هني اتش تي تي في فمتو يو يسنترو باليتو امس يو صندوقني سنترو في طمئانينا ارقتل له لكهت اللهين مما ترك آل موسى وآل هارون وانتي حفي ورّ موساتي في ورّ هارون اللي سنديوكا سنكيه السجرة كوبئي النبي موسى أمامان إساء أمامان نبي هارون أولي النبي موسى كان ننتوي أجيكي ساتي أرغم حمبا مني في سلوي إسانياتني فأمس لوحي النبي موسى إرتي توراة كتبتي تأجب دي أدد تحمله الملائكة، كما لايكم باتو. حال ملائكم باتي إسني في الدن، ثابون يوكاني صندوق إسنتيل فاجرة. إن في ذلك لآية لكم. كني موت ميسار الرت رجائي ثني فتحا جل إن كنتم مؤمنين يرجا كعمنا تعثي. ملائكم سم في الدشي جدتي باتي، ودو إسال لعلن في الديلوفتة علوت يفول دركثي. أرجعك أنا، تعلوت موت إذا جاء أمانا ني، نم فتن قفتي فصل تالوت بالجنود، تعلوت ورانا فلاته ويتم به. قال نجل ورانا إن الله مبتليكم بنهار ربنا الآن لقى بشاني تقون اسم مكروهدا نما معسيات دلقوا نما نددوا في نما نأجدوا أدام باسود فمن شرب منه نمني لقى سنعوغي فليس مني نرعي نما نجل ديمومتي إني. ومن لم فإنه مني إلا من اقترب غرفة بيدي نمن نرى نوجد ما نمه مارمت كهم رث ملئ كوجي قوف نوجد ندمو جنججو فشربوا منه إلا قليلا منهم لجس نرى نوج نمه مراس إسن فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه وَإِذْ تَمَلَّكَ سَنَدَبِرُ وَالرَّئِسَتِ أَمَانِيفِي وَرَسَوَجْ دِيمُ فِي إِنَّ اللَّهَ قَالُوا نِجَدًا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ وَرِلَكَ سَنْدُگِ مَالْجَدَن أَوَ طَالُ تِ وَجْ دِيمَاجِ رَأَ أَرْجَالُوتِ نَجْفَتُن دَنْدَنُو دن وَرَانَ إِسَلَن نَجْفَتُن دَنْدَنُو دن جَدَن بِشَانْدُ گَن ورى ربي والقنا منجتشوا يادن ورى لقب بشان ثنين لجن ملجرا كم من فئة قليلة ميقا كم نمن قبابا غلبت فئة كثيرة كنمهدو هنجفته ميقا كم توت قباب دون كتوتهدو هنجفته يودي بثني إذن دتشة دتشة نورا ندتشي ورى سلا بشان لجى ورى هفي قبابا سني بعد كم تجعلوا تنجف نمني جبابا نمهدو يروه هدو إن جفت يجري كوني وأنتم سربي ترروا قال إسحاق والإنجيلاني والأفسس يسنججو والله مع الصابرين ربنا الآن والأسق أبو ودين جرنتهم سافى نكرغرة جراني والصبر سيساني والإنذمني لولنججو والل اللي سنتهى درسي تنتهى أفرتى برجسنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته